الإفلام رات تلك آيات الكتاب المبين إن آذلنا القرآن الناربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك متأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتما، كما أتما على أبويك من قبل وإبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسفا وطرحوا ورضا يخل لكم وجوا بيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة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 قال إني ليحسنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذغبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في ويابة الجب وَأُحِينا إِلَيْهِ لَتُنَبَّأَنَّ أَنَّهُم بِأَمْرِهِ مَاذَا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 فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلادل وهو قال يا بشرى هذا أولام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن البخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته يكرمي مثواه عسى أن يلفعنا أو نتخذه ولدا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 وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب, وغلقت الأبواب وقالت أيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وذم بي على أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشى إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بialisو إلا أن يسجن إلا أن يسجن وعذاب عليم قال هي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إِذْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبْرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبْرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنَ الْكَيْدِكُنَّ إن كيدكن عظيم يوسف عرضا هذا واستغفري لذبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوت في المدينة مراد العزيز تراود فتاة عن نفسه تراود فتاة عن نفسه قد شافها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديا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 ولئن لم يفعل ما أمروا ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين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 ودخل معه السجن فتيان قال أحد ما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة تأكل الطير من نبي نبي تويله إننا راك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام تزقانه إلا نباتكما بتاويله إلا نباتكما بتاويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله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 يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير خير أم الله الواحد القنوى ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتمها سميتمها آتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه نالك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان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 يا أيها الملوفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا وضوات أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن, يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعل يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين تأبا فما حصدتم فذرو في سبل إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبعو شداد سبعو شداد ويأكلن ما قدمتم له إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغث الناس فيه يغث الناس وفيه يصرون وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن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 ذلك ليعلم عني لما خنوا بالعيب وأن الله لا يهديك كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا مرتوب السوء النفس لا مرتوب السوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف بالأرض يتبوأ من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء وَيُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِكَ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ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 لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أليم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منيع من الكيل منيع من الكيل فرسل معنا أخانا نقتل وإن لهم لحافظون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 وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوا عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّنُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ وَأَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنُهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلا حاجة في نفسه عقوب قضاءه وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف وإليه خاو قال إني أن أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية برحل أخيه ثم أذن مؤذن أية والعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوا الملك ولمن جاء به حمل بعير حمل بعير ونبي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بعويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديا لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه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 قال كبير ما لم تعلموا والنابكم قد أخذ عليكم موثقا من الله موثق من الله ومن قبل ما فرض في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي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 اسال القريه التي كنا فيها والعير التي قبلنا بها واننا لصادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبروا عسى الله, أن بهم جميعاً عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحسن فهو كظيم قالوا تالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحسني إلى الله قال إنما حزني إلى الله، واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني ذبو فتحسسو من يوسف، فتحسسو من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ولا تيأسوا من روح الله.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 قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجهي بيأت بصيرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَئِنْ أَتَوْا فَنُدُونَ قالت الله إنك لفي ظلالك القديم فلما جاء البشر والقاه على وجهه فرتد بصيرة قال لما قل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَوْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي يَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ وسبحان الله وما أنا من المشركين وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون